الحمد لله رب وبعلمين أشهد أن لا إله إلا الله للمصالحين أشهد أن محمد العبد هو رسوله صلى الله عليه وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين ثم أما بعد ما زال المصنف في الباب الثاني يذكر لنا من أدب طالب العلم ما فيه البركة والفلاح لمن التزم مثل هذه الاداب وادب بها نفسه وتأثى بأسلافه رضي الله عنه وانتهينا الى قول المصنف حفظه الله تعالى تواضع الطالب لشيخه لا ينال العلم الا بالتواضع وإلقاء السمع وتواضع الطالب لشيخه رفعه وزله له عز وخضوعه له فخر قال ابن عباس رضي الله عنهما زللت طالبا فعززت مطلوبا وقد تقدم معنا صور من أدب ابن عباس رضي الله عنه في هذا الباب سواء مع عزيز بن ثابت أو مع أبي بن كعب أو مع عمر رضي الله عنه أو مع غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابن عباس وحبر الأمة وترجمان القرآن وابن عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومع هذا كان يعني عزه في هذا الزل بين يدي من يتعلم منه وعن أبي بكر محمد بن الأدموني النحوي قال إذا تعلم الإنسان من العالم واستفاد منه الفوائد فهو له عبد قال الله تعالى وإذ قال موتى لفتاه وهو يشعب نور ولم يكن مملوكا له يعني حتى يسمى فتاه وإن كان متلمزا له متبعا له فجعله الله فتاه بذلك فقال عبد الله بن المعتز المتواضع في طلاب العلم أكثرهم علما كما أن المكان المنخفض أكثر البقاع ماءً كما أن المكان المنخفض أكثر البقاع ماءً من فكذلك المتوضع من أهل العلم أكثرهم علما وهذه حقيقة هذه حقيقة فما راينا من اهل العلم حقيقه الا تواضعا جما وما راينا خلاف التواضع الا من ادعياء العلم وليسوا من اهل العلم تواضع اذا ما طلبت العلوم تكن اكثر الناس علما ونفع وكل مكان اشد انخفاضا يرى اكثر الارض ماء ومرعا والمقصود تشبيه انخفاض الأرض ونحو ذلك أو تشبيه التواضع من الارض الأرض وذلك أن المتواضع يخفض نفسه ولا يرى لنفسه شأنا وهذا سبب رفعته كالهلال في أعلى السماء لا يرى نفسه إلا في الأرض على صفحات الماء كما قال الأول تواضع تكون كالبدر يبصر نفسه على صفحات الماء وهو رفيع هو رفيع لكن لا يغفر نفسه إلا على صفحات الماء يرى نفسه تحت وهو فوق فإذا رأى نفسه فوق فإنه تحت. والإنسان يعاقب بخلاف قصنا والجزاء من جنس العمل وعن حرمالة رحمه الله قال سمعت الشافعي يقول لا يطلب أحد هذا العلم بالملك وعز النفس فيفلح ولكن من طلبه بذل النفس وضيق العيش وخدمة العلماء تفلح من طلبه بذل النفس يعني بالتواضع والنزول أمام من يتعلم منه وأمام أقرانه من أهل العلم وعدم رؤية النفس والأدوات والملكات وضيق العيش لا بد أن هذا يجعله يفرط في بعض فرص الدنيا والتنافس فيها لأنه يؤثر الآخرة وطلب العلم النافع الذي يراد للآخر فكلما حدث عارض آثر آخرته وآثر طلب العلم حتى ربما ضر بدنياه فعاش في ضيق من العيش لأنه لم يسع في الدنيا ولم يتدافق مع أهلها وخدمة العلماء يعني من كان حريصا على خدمة العلماء وهذا عنوان التواضع أيضا أسلح العلم حرب للفتى المتعالي كالثيل حرب للمكان العالي وعوتب الشافعي على تواضعه للعلماء فقال اهين لهم نفسي فهم يكرمونها ولن تكرم النفس التي لا تهينها وكان عمرو بن قيس الملائي اذا بلغه الحديث عن الرجل فاراد ان يسمعه اتاه حتى يجلس بين يديه ويقفض جناحه ويقول علمني رحمك الله مما علمك الله هؤلاء علماء وما علمهم كانوا يفعلون هذا وهذا سر هذا الأدب وإلا فالجاهل لا يكاد يفعل هذا وقال الشعبة كنت إذا سمعت من الرجل الحديث كنت له عبدا ما يحيا يعني ما زال حيا أو ما دام حيا كان له عبدا وشعبة إمام ائمه أهل الحديث في زمانه وعن إدريس بن عبد الكريم قال قال لي سلمة بن عاصم النحوي اريد أن أسمع كتاب العدة من خلف فقلت لخلف فقال فليجئ فلما دخل رفعه لأن يجلس في الصدر يعني رفع خلف سلمة النحوي وخلف من أئمة اللغة فرفع يعني سلما لمنزلته في العلف لأن يجلس في الصدر يعني في صدر المجلس والمكان الذي يعني هو أشرف الأماك فأبا فقال لا أجلس إلا بين يديك وقال هذا حق التعليم فقال له خلف يعني وهو يواسيه أو يثبته على موقفي أو يذكر له أن هذا دأس العلماء والصالحين فقال له خلف جاء أحمد بن حمد ليسمع حديث أبي عوانه فاجتهدت أن أرفعه فأبى فقال لا أجلس إلا بين يديك ومرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه ولا يشكل على هذا أن أحمد أشرف وأعلم من خلف و. أعرف في نفوس الناس وأكثر مواقف لكن هذه طريقة طلب العلم مهما طلب ولو من أدنى منه وأقل رتبة وعلما فإنه يلزمه ببركة العلم إن كان يجد بركته أن يتأدى وكان ربيع القطار من الفقهاء المعدودين والعباد المجتهدين وكان أبوه رحمه الله من أهل العبادة قال أخوه أحمد كنا إذا جلسنا مع والدي وخطر في باله شيء من العلم قام من مكانه يبحث بين يدي ربيع ابنه فيقوم ربيع إليه ويقول لم فعلت هذا فيقول أردت أن أسألك عن شيء من العلم الوالد أقول للولد فيقول وهل وانت في مكانك فيقول أردت أن أعطي العلم حقه انظر للأدب يعني إذا جلس الوالد مع أولاده فلمكان الوالد الوالد يجلس في صدر المجلس والأولاد يوقرونه لكن الوالد يعرف أن ولده نبيل في العلم أنبل منه وهو مقبل على العبادة وأقل علما من ولده فكان إذا خطر له مسألة في العلم أراد أن يغير مجلس يعني الصدارة لنفسه بحكم أنه والد وافتعل ما يفسد هذا المجلس حتى ينتقل إلى مكان آخر لكي يكون هو أدنى من ولده ويقول لما قال له ابنه وهل وأنت في مكانك يعني ما احنا كنا جالسين مع بعض لما لم تسأل قال أردت أن أعطي العلم حقه حق العلم التواضع وعن مالك ابن آدس رحمه الله قال وجه إلي هارون الرشيد يسألني أن احدثه والأمراء في تلك الازمنه كانوا علماء ولهم روايات وعندهم من الفقه والحفظ والفهم والاستنباط ولهم في ذلك شيء كثير وهذا سر حرصهم على المزيد من العلم وليس معنى كون العلماء أن يكونوا في مرتبة مالك والشافعي ونحو ذلك لكنهم حريصون على الطلب ولهذا طلب هارون أن يحدثه مالك فقلت يا أمير المؤمنين إن العلم يؤتى ولا يأتي علماء يحترمون أنفسهم العالم يقول الخليفة مش للرئيس أو الأمير الخليفة هذا أوسع يعني أمير البلاد كلها كل بلاد المصري إن العلم يؤتى ولا يأتي أنا لا أتيك أنت الذي تأتي قال فصار إلى منزلي فاستند معي إلى الجدار يعني وصل إلى منزله ليتعلم منه ومع هذا الإمام مالك ما رضي بهذا وقف معه في صف واحد واستند معه إلى الجدار فقلت يا أمير المؤمنين إن من إجلال الله إجلال ذي الشيبه المسلم قال فجلت بين يديه أرد أن ينبهه إلى أدب الطالب فذلك يقول تأدب وانت تطلب يعني ذي يعني رأي فجلس بين يديه يعني مجلس المتعلم من المعلم يعني مجلس الزل ومجلس التواضع والإفادة بحيث لو دخل الداخل يعرف من المعلم ومن المتعلم. وحكى بعضهم أن الخليفة هارون الرشيد بعث ابنه إلى الأصمعي ليعلمه العلم والأدب وكان الخلفاء أيضا حرصين على تربية أولادهم وتعليمهم وتأديبهم وينفقون في سبيل ذلك ما يستطيعون فرآه يوما يتوضا يعني الخليفة رأى الأصمعي يتوضأ ويغسل رجله وابن الخليفه يصب الماء على رجله ابن الخليفه واقف يصب الماء على رجل المعلم طبعا الخلفاء في هذا الزمان كانوا يعني في أعجب مظاهر القبه فعاتب الاصمعيه في ذلك في الخليفه فقال انما بعثته اليك لتعلمه وتؤدبه فلماذا لم tamره بان يصب الماء باحدى يديه ويغسل بالأخرى رجلك يعني هو عتبه لا لأنه يصب الماء على رجله وإنما قال فقط يصب الماء طب ما كان ممكن يصب بيد ويغسل هو رجلك باليد الأخرى هذا ابن خليفة وقال أحمد بن حمدون دخل هارون بن زياد مؤدب بالواسق إليه الواسق أيضا من خلفاء العباسيين فأكرمه إلى الغاية، يعني الخ الخليفة أكرمه هذا العالم. فقيل له من هذا يأمر المؤمنين الذي فعلت به هذا الفعل؟ يا رجل غريب ما أعرفه وأنت يعني فعلت معه هذا الفعل. فقال هذا أول من فتق لساني بذكر الله وأدناني من رحمة الله. يعني لم ينس الخليفة لهذا العالم فضله. أنه يعني علمه القرآن يوما أو أدبه بأدب النبي صلى الله عليه وسلم وكثير من أصحاب الجاه والعذب والرفعة يتذكرون لمثل هذا يجلس الرجل إلى بعض أهل العلم فيتعلم منه يعني في أول زمانة لما كان طالبا في الدراسة أو نحو ذلك فإذا فتح له في الدنيا وصار له شأن ونحو ذلك ربما يتنكر لمن علمه ويتحاشى أن يجلس معه ويتحاشى أن يوجد في المكان الذي هو فيه خشية يعني أن يلزب بنوع من التواضع أو نحو ذلك مما هو أدب الطالب فتضيع فرقة العلم عند هؤلاء وأين يذهب بعد الخلافة فهذا وصل إلى الخلافة ومع هذا يعني لا ينفع حق الأدب ولا ينسى أن يعترف أمام الناس هذا أول من فتق لساني بذكر الله وأدناني من رحمة الله وعن أبي معوية الضرير قال صب علي بعد الأكل شخص لا أعرف رجل ضرير لا يبصر فأتل وبعد الأكل رجل صب عليه الماء فقال الرشيد تدري من يصب عليك قلت لا قال أنا يعني الرشيد الخليفة هارون الرشيد قال أنا إجلالا للعلم والرشيد لا يفعل هذا رشيد عنده مئات الجواري والعبيد ممن يعني يعني عندهم من يصب لهم يعني عند العبيد من يصب لهم عند عبيده نعم فقام هو يصب الماء على هذا العالم إجلالا للعلم وقال سيد بن سعيد قدمت بغداد وما كان لي همة إلا أن ألقى أحمد بن حبل فإذا هو جاءني مع يحيى بن معين فتذاكرنا فقام أحمد بن حبل وجلس بين يدي مع أن قتيبة سافر وليس لو هم إلا رؤية الإمام أحمد وقتيبة هدى العلماء وأحمد كذلك فكل واحد له يعني همة في قصبه جلس بين يدي وقال أمل علي هذا ثم تذاكرنا فقام أيضا وجلت بين يدي فقلت يا أبا عبد الله اجلس مكانك فقال لا تستغل بي. إنما أريد أن أخذ العلم على وجهه يعني ما بطريقتي حين أقوم وحين أرجع إنما أريد أن أخذ العلم على وجهه يعني كان الثلاثة جالسين في مجلس واحد مجلس المذاكرة ومجالس المذاكرة فيها ندية وتكون بين الأقرام هذا يذكره يعني حديثا فهذا يقول الذي عدي فيه كذا وكذا هو من رواية فلان وفلان والثاني يقول لكن فلان يعني اختلط في اخر ايامه فيرد حديثه او يقول لكنه لم يسمع من فلان هناك منذية في المجلس وهكذا مجالس المذاكره يتطارحون مسائل العلم فاذا اعجب احمد شيئا اراد ان يسجله ويكتبه قال في مجلسه وجلب بين يدي كتيبة على وجه المتعلم وقال أذلي علي هذا فلما أنكر عليه قال لا تشتغل به يعني ما عليك بهذه الأمور إنما أريد أن آخذ العلم على وجه وكان في أوسا أحمد أن يكتب وهو جالس أو يركز في هذا المحفوظ وكان يحفظه فإذا قام كتبه كان له طرق كثيرة يخرج منها من هذا الزل لكنهم يعني أحبوا الزل للعلم والتوضع لأهل العلم فرفعهم الله عز وجل بذلك. وعن عمرو الناقب قال كنا عند وكيع وجاء أحمد بن حمبل فقعد وجعل يصف من تواضعه بين يديه. يعني من تواضع أحمد بين يدي وكيع. فقال عمرو قال عمرو فقلت يا أبي عبد الله إن الشيخ يكرمك فمالك لا تتكلم. يعني وكيع يكرمك يعني ويجلك ويعطيك الفرصة لأنت تتكلم وأنت الإمام أحمد قال وإن كان يكرمني فينبغي لي أن أجله يعني أبالغ في إجلاله ولا أتكلم بين يديه ولا أتقدم عليه ولما بلغ الثورية مقدم الأوزاعي خرج حتى لقيه بذي طوى يعني في مكة فحل سفيان رأس البعير عن القطار البعير او الابن كانت تربط فهذا في ظهر هذا خلف هذا خلف هذا ويسمى قطار البعير لانها تمشي برباط واحد فحل رأس البعير عن القطار يعني عن بقية الرحل ووضعه على رقبته وضع حبل البعير على رقبته يعني توضعه بالأوزعي وكان إذا مر بجماعة إذا مر بجماعة والجماعة يعرفونه ولا يعرفونه الأوزعي ويعرفون هذا الفيان الثوري يعني الذي هو إمام المسلمين لكن كان إذا مر بجماعة قال الطريقة للشيخ وهو وضع الحبل على رقبته يقول الطريقة للشيخ يعني أوسع الطريق للشيخ ومن نظر يسهم من هذه الصورة أنه يقصد بالشيخ الشيخ الراكب فوق البعير وهو يعني سائس وقائد لهذا البعير واضع يعني حبله على رقبته تواضعا للعلم وقال محمد بن حمدون ابن رستم سمعت مسلم ابن الحجاج هو الإمام مسلم المعروف صاحب الصحيح وجاء إلى البخاري فقال دعني اقبل رجليك يا استاذ الاستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله هذا لا يعرفه الا مثل مسلم والا ام لو لوراء البخاري كل اهلا وسهلا مرحبا بالشيخ تفضل تفضل هذا اخر ما عنده نعم لانه جاهل ما يعرف شيء لكن مثل مسلم في معرفته للحديث وعلله وله كتاب الصحيح وله عناية بالحديث ففهمه للحديث جعله يفهم حقيقة قدر البخاري ومن ثم يتوضع له إلى هذا الحد يقول دعني أقبل رجليك دعني أقبل رجليك ثم يسني عليه يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله هؤلاء علماء مع بعض إذا رأيت هذا عرفت أنه جميعا علماء وعن عاصم بن أبي النجول قال ما قضيت على أبي وائل من سفر إلا قبل كفيه وتقبيل ايدي العلماء مشروع ومن الأدب لكن له ضوابط أهم هذه الضوابط أن يكون العالم عالما حقا وليس كل من جلس مجلسا جاهزا عالم هذا من الخطأ يتصور بعض الناس أن كل من جلس يقرأ في كتاب فهو عالم أو كل من جلس يعني يجيب الناس على بعض الإشكالات فهو عالم وإن يعني كان من بركة العلم أن من يأخذ عنه يتبغي أن ينزله هذه المنزلة حتى ينتفع ويستفيد لكن لا يتبغي أن نتثبت في فتنة الآخرين فقد يكون في هذا فتنة خصوصا إذا كان يعني هذا العالم صغيرا في السن أو نحو ذلك فلا ينبغي مثل هذا وينبغي من نصح العالم الا نفتنه نفتده وأن لا نتسبب في تهييج الشيطان عليه إلا أن نراه فوق هذا وعادة ما يكون هذا في الكبار أصحاب الاسنان مع العلم يكون أيضا في سن متقدمة هذا يكون أسلم ولذلك شرط آخر أيضا وهو موافقة هذا العالم إن كان يرضى بهذا والعالم لا يرضى بهذا إلا إذا كان له مصلحة شرعية وإذا لم تظهر له مصلحة لتأديب الطالب ونحو ذلك فإنه عادة ما يكره هذا وقد رأينا من علمائنا الكبار كراهية هذا كان رحمه الله يكره أن يقبل أحد يده ويمنع من هذا ويحرج في هذا وكان الشيخ يعني لا يعطي يده لأحد على هذا النحو وعامه من رأيناه من أهل العلم الكبار يتحشون من هذا ويكرهون من هذا مع أنه جائز لكن كل إنسان ينظر لنفسه أنت تريد أن تقبل يده لترتفع بذلك والتأدى مع العلم وتتواضع وهو يكره أن يفعل معه هذا أيضا يتأدم مع العلم ويتواضع فينتفع وتنتفع ويستفيد وتستفيد فلو رأيت من أباحك يده وترك لك يده لا تقول لا هذا ليس من العلماء إذ لو كان علما لتواضع لا أنت فكر في شأنك وإحمل أحواله على أحسن محمل. تقول لعله قصد بهذا أن يؤدب الطالب لعله قصد بهذا لما راى يعني سوء الادب من كثير من الطلبه في زمانه اراد ان يعينه على التواضع وعلى الانكسار وهو يضبط نيته ان شاء الله فتحفن الظن بمن اباحك يده وتحفن الظن بمن منع يده وهذا الاولى والاسلم اما بعض الطلبه من سوء الادب يسيء الظن بهذا وهذا اذا اباحه يده قال شوف الرجل فرحان الناس تقبل يده وإذا منعت يقول شفت أمام يفعل هذا رياء أو فلا يسلم أحد من سوء ظنه أبدا ولا يلتفت هو لنفسه لأنه مشغول بنقد الآخرين وقال إبراهيم بن الأشعث رأيت صفيان بن عيينة يقبل يد الخضيل مرتين وكان الشيخ شمس الدين الديروطي صاحب البرج بدميان إذا مر على فقيه ينزل عن دابته ويسوقها أمامه هو الطريق مر على فقيه ينزل عن دابته ويسوقها أمامه ويقبل يده ثم لا يركب حتى يبعد عنه جدا ويتوارى عنه بجدار أو نحو مع أنه بلغ في العلم الغاية وشرح المنهاج وغيره يعني من كتب الشافعية يعني رجل فقيه وشرح يعني بعض المتون في الفقه ومع هذا كان مهما راى فقيها تأدب معه حتى ينزل عن دابته ويسوق دابه هذا الفقيه ولا يسمح لنفسه ان يركب امامه الا ان يبتعد عنه جدا وكان المامون قد وكل الفراء يلقن ابنيه النحو والمامون الخليفة في زمانه فلما كان يوما أراد الفراء أن يمهد إلى بعض حوائجه فابتدر إلى نعل الفراء يقدمانه له كل واحد أراد أن يأخذ النعم نعل السيخ ويقدمه إليه فتنازع أيهما يقدمه يعني اختلف على هذا الشرف وهذا الفضل فاصطلحا على ان يقدم كل واحد منهما فردا يعني رجل نعم بعد الخلاف خلاص ده كل واحد يقدم رجلا فقدماها وكان المامون له على كل شيء صاحب خبر يعني زي زي جمعت الخلفاء دايما والامراء والرؤساء في كل عصر له عيون وجواسيس ومخبرون يخبرونه عن كل شيء فرفع ذلك الخبر إليه قيل له يعني وكان الرافع يعني كالعادة يعني هيدهم كيف الأولاد أولاد الخليفة يقدمون النعال لهذا الرجل والعالم فوجه إلى الفراء فالخليفة ارسل إلى الفراء فاستدعاه فلما دخل عليه قال من اعز الناس قال ما أعرف عز من أمير المؤمنين قال بل من إذا نهض تقاتل على تقديم عليه ولي عهد المسلمين حتى رضي كل واحد أن يقدم له فردا يعني الخليفة نفسه تعجب من عز العلم والسلطان العلماء وسألهم من عز الناس قال له أنت قال له هذا كلام دع عنك هذا عز الناس العلماء بحيث إن يعني الأمراء وأولاد الخلفاء يتنازعون على تقديم اللعاز بين أرجله وهذا لا يفعل مع الخلفاء على كل حال ومن فعله مع الخليفة فعله نفاقا واضطرارا وربما فعله هو يسبه يسب الخليفة لا و... إلا أن يكون يعني خليفة الحق وصب لا فهذا نفذه بأباءنا وأمهاتنا لكن يعني أكثر هؤلاء ربما يتواضع معهم مع أن من أن الأدب ومن الواجب التواضع معهم وتأدب لهم ما أقام الدين لكن لما كسر التخليط فيهم فليس شأنهم في القلوب كشأن العلماء فالامراء والخلفاء يعترفون للعلماء ويتندمون على منباتهم من العلم وما من خليفة ولا أمير ولا رئيس إلا ود لو كان عالما في قرارة نفسه لأنه يرى أن هذا هو الشرف الحقيقي في الدنيا قبل الآخرة وان ما هو فيه فالله أعلم به والحديث لم ينتهي إلى أن قال المأمون يعني في قصة طويلة وما وضع ما فعلاه من شرفهما يعني بعد أن أثبت له أن عز الناس العالم الذي يقتتل أمراء المسلمين وأولاد الخلفاء على تقديم النعل لرجله قال المأمون وما وضع ما فعلاه من شرفهما بل رفع من قدرهما يعني قال هذا ما يضع. من الشرف فالهذا يرفع من القدر والهذا يسجل الآن في مناقب هؤلاء الأمراء فليس يكبر الرجل وإن كان كبيرا عن ثلاث عن توضعه لسلطانه ووالده ومعلمه العلم وهذا صحيح الله. انظر أثار الخلفاء خلفاء يتكلون كلما ينقل ويتعلم منه لأنه كانوا خلفاء علماء يقول ليس يكبر الرجل وإن كان كبيرا عن ثلاث يعني مهما كبرت لا تكبر عن هذه الثلاثة هذه لابد أن تطاطئ رأسك له عن تواضعه للسلطان السلطان الذي يعني يعرف دينه ويعمل بشريعته ويرفع راية التوحيد ويحمي جناد الدين هذا لابد من التواضع له وهذا في مقدمة من يخضع له ويطاع ويطاع يسمع ووالده والوالد ايا كان فمنزلة الوالد منزلة عظيمة ومعلمه العلم لانه بمنزلة هؤلاء له من معنى السلطان وله من معنى الوالد وقال ابو زرعة الرابي سمعت احمد بن حمد وذكر عنده ابراهيم بن طهمان، وكان احمد متكئا من علة مريض فمتكئ فلما ذكر اسم هذا العالم فاستوى جالسا قعد وقال لا ينبغي أن يذكر الصالحون فنتكئ يعني حتى على ذكره وليس موجودا مجرد ذكر الإذن لا يليق أن نكون متكئين فجلس الإمام أحمد رحمه الله يعني هذا عجب في الأدب لا ينبغي أن يذكر الصالحون فنتكئ واعتدل مع أنه كان متكئا من علة يعني لم يكن متكئا تفكها ولا راحة وإنما مريض ومع هذا أبى إلا أن يجلس ويعتدل لما ذكر في المجلس اسم رجل من أهل العلم والصالح وذكر أبو الوفاء بن عقيل في الفنون أنه كان مستندا فأزال ظهره يعني مستند إلى ما يتكأ عليه أو يستند إليه فأزال ظهره وقال لا ينبغي أن يجري ذكر الصالحين ونحن مستندون فَتَشَبَّهُوا إِنَّ لم تَكُونُوا مِثْلَهُمْ إِنَّ التَّشَبُّهَ بِالْكِرَامِ فَلَاحُهُمْ المقصود يعني أن تأخذ حظك في مثل هذه الآثار مهما استطعت وتدرب تدرب نفسك على مثل هذا ومثل هذه الأداة هي التي رفعت القوت هذه واحدة ومما ينفعك أيضا من هذا الباب الحرص على الطلب وأن تكون من أهل العلم لأنك رأيت أن الشرف كل الشرف في طلب العلم لكن لا يقول لك هذا إلا بنية صادقه فإن بعض الناس يقول إذن نذهب نتعلم حتى يفعل معنا هذا وحتى نوقف وحتى يعني نرتفع في المجالس، وحتى يكون لنا الشرف هذا لا يأتيه الشرف ابدا لأنه طلب دنيا ولم يطلب آخرة إنما هذا مع علماء الآخرة تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد والعاقبة للمتقين أترى أن أحمد بن حمد أو أن وكيعا أو سفيان أو الأوزاعي أو من ذكر في هذا الفرض وغيره وغيرهم من أهل العلم أترى هؤلاء طلبوا العلم لكي يفعل معهم هذا لا والله وإنما طلبوا العلم لله فكان لهم الشرف في الدنيا قبل الآخر وفي مقابل هؤلاء يعني آلاف طلبوا العلم لنيل الشرف فلا حصلوا العلم ولا حصلوا الشرف بل ما حصلوا إلا الخزي والعار والشنار لأن كانت أخبار هؤلاء العلماء علماء الحق تملأوا الكتب فإن من أخبار هؤلاء الأدعياء أيضا ما يمنأ الكتب إشارة إلى سوء مقاصدهم وحرصهم على الدنيا وتنافسهم على الجاه والشهرة وأن يطير اسمهم في الآفاق فلا حصل لهم ما أردوه ولا استبقوا دينهم الذي ضيعوه نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء وهذا آخر الفصل والحمد لله رب العالمين